ستة. ميز بين الصوتين الكاف والقاف الكاف القاف كرة قطار كلمة قطة مكة أقرب مكرم بقرة عندك صندوق سمك ورق